ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدبا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء كما فعلوه فذرهم وما يفسرون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَضِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْسَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُتَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لكلماته وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن في الأرض يضلك عن سبيل الله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 فَذَكُرُوا مِمَّا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ